يَأْلَكُمُ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ تُمْ يَعْلَمَ إِنَّكُمْ تُمْتَعُونَ قُلْ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا يزدهم دعائا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إنني دعوتهم جهارا ثم إنني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، وينددكم بأموالهم وبنينه، ويجعل لكم جنة ياتي ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لكم لا ترجون لله وقرا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 والله جعل لكم الأرض بسأطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وَنَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُنْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا مِمَّا خَطِيرًا فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَتَذَر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا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 لا تزد الظالمين إلا تبارا